وبسمهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع شرف العلم والعلماء قال الحسن البصري لولا العلماء لكان الناس كالبهائم وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد قسم الناس إلى ثلاث فقال عالم رباني وعالم متعلم أو متعلم على سبيل النجاة وهامجوا الرعاع ولم يستضيئوا بنور العلم قال أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم لم يميزوا بين الغس وبين السمين أيضا قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك وقد قسم علماؤنا الناس على أقسام أربعة القسم الأول قال عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسالوه استفيدوا من علمي وما عنده عالم يعلم أنه عالم ليست مرآة ولا ظهورا عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه لتستفيدوا مما عندهم فذكروه والثالث قال جاهل يعلم أنه جاهل ولنعم الرجل جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فعلموه وجاهل لا يعلم أنه جاهل يعلم أنه عالم وجاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك جاهل أو سفيه فاتركوه وهذا الجهل والجهل الإيش؟ الجهل المركب الذي قال فيه بعض الناس أن حمار الحكيم قال لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب هذا الذي عنده المفاهيم المغلوطة أو ما عنده شيء من العلوم ويدعي أنه عنده من العلوم نعوذ بالله من الخزلات نحن اليوم أيضا على تكمله في الكلام على القواعد الفقهية وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على قواعد مهمة جدا هي قاعدة الاحتياط قاعدة الاحتياط سألت سد الزراع وغيرها وإذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر على المبيح انا اضغط لكم هذه القاعدة قبل ان ندخل في خاتمة هذه القاعدة وهي الخروج من الخلاف مستحب أقول الاحتياط في العبادات كثيرا ما تجد من المفتين من علمائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا إذا سالته مسألة قال لك والاحوط أن تفعل كذا والاحوط ان تفعل كذا فيعن وينجب سؤال الان ما هو الاحوط او كيف أصل إلى الاحوط أقول الحيطه أو الاحوط في مجال الطلب أو في مجال النهي أما الاحوط في مجال الطلب فهو الفعل وأما الاحوط في مجال النهي فهو الترك هذا معنى الاحوط يعني لو قال لك مثلا كما سنبين الوضوء من أكل لحم الجذور أحسن الوضوء من أكل لحم الجذور طبعا احنا نقول الآن أمر به أن وسلم قال توضى صحيح ولا لا وأيضا أن الحديث جابر يبين أنه أن يسلم ما توضى منه نار مؤخرا أنه هو الحديث الناسخ على ما يقوله الجمهور طبعا الخلاف ظاهر بين الجمهور وبين الحنابلة هنا في مجال الطلب أنا أقول لك افعل الأحوط ايش الأحوط؟ أن؟ فتوضع. أكلت من لحم الجذور حتى لو كنت تتبنى طول الجماهير على أنه لا وضوء عليك أقول توضع الأحوض ايضا في مسألة النهي فالترك هو الأحوض إذا تردد الأمر بين مكروه او هو محرم سأقول لك الترك هو الأحوض كما سنبين اليوم سنتكلم على خاتمة هذا الباب باب الحيطة في الدين أو باب الورع أو هي القائدة الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب إذا نجم خلاف بين العلماء على مسألة من مسائل الدين سواء الخلاف نجم على أن هذا واجب أو مستحب أو نقول هو محرم أم مكروه الخروج من الخلاف عند العلماء مستحب وهذا الذي ينشر التواج والمحبة والتآلف بين العلماء وبين الفقهاء بل وبين طلبة العلم فالخروج من الخلاف مستحب قبل أن أدخل على الكلام على الخلاف وأنواع الخلاف أنا ادلل أولاً على هذه القاعدة كيف استقاها علماؤنا فبعضهم يستقي هذه القاعدة من حديث, حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنه أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. هم يقولون أن سلم للتآلف بينه وبين أهل مكة في الإسلام حتى لا يفتن أحدهم بهذا الفعل أنه لم يفعل ذلك مع أن هذا هو المستحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الكعب على صوائم إبراهيم لكن يعني هذا الحديث إن كان يستدل به فيه بعض وأولى من ذلك الأحديث التي وردت عن الصحابة الكرام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه تافر مع عثمان فأتم عثمان متأولا أتم الصلاة يعني هو سافر وكان له أن يقصر في السفر فلما سافر إلى مكة أتم الصلاة وكان ابن مسعود يرى أن القصر هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتم عثمان قال ابن مسعود الخلاف شر كله فما رضي عن يخالف عثمان فصلى تماما خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى ينحي الخلاف جانبا وهذا من ابن مسعود إظهار لهذه القاعدة وهو الخروج من الخلاف مستحب وعندنا أيضا الإمام أحمد قعد هذه القاعده بيانا جاليا تطبيقا واقعا عندما سئل عن الرعاف رجل يصلي وقد ارعف يعني نزل النزيف من انفه الدماء نزلت من الأمف فهل يصلي او يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضا الإمام أحمد يرى أن الرعاف نبطل للدوء خروج الدم يبطل للدوء هذا المذهب الذي يتبنى أنه لابد أن يخرج من الصلاة ثم يذهب فيغسل عنه الدم ويتوضا وبعد ذلك يستأنف فقال له ارايت اماما يصلي فارعرف فاتم صلاته اصلي خلفه هو يدين الله لان الذي ارعرف وضوؤه قد انتقض فقال له الامام احمد عندما ساله اصلي خلفه والخلاف شر كله قال ارايت ابن المسيب او قال ارايت مالك اذا صلى تصلي خلفه قال نعم قال إذا مالك يقول بذلك وابن المسيب يقول بذلك وأباح له أن يصلي خلف من يتبنى هذا المذهب لأن الخلاف شر كله وأيضا الإمام أحمد جاءه رجل قال أرأيت يا إمام صليت خلف رجل يقنص في الفجر أصلي خلفه أم لا قال يا بني أرأيت الشافعي إن كان يصلي تصلي خلفه قال نعم قال الشافعي يقول بذلك هذه دلالة على أن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية فإذا الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية ولزاما علينا بعد ما دللنا على أن الخروج من الخلاف مستحب نبين الخلاف وأنواع الخلاف بإيجاز أنا أذكر قصة لابد أننا أبينها لإخواتي الآن حتى يعني يعرفوا كيف طلبت العلم والعلماء يعرفون للعلم قدره وللعلماء أقدارهم وأنهم لا يظهرون الصدور بالخلاف يعني كان أخذ بعض تلامذته وقد خالفه وفي مسألة قال أما علمته أن الخلاف لا يفسد للود قضية الإمام الألباني عالم من اعلام الشام محدث الديار الشامية رحمة الله عليه من جبل وحافظ الله من نقول خلفا له كشيخ ابن اسحاق وغير شيخ ابن اسحاق الذين يسدون مسد الشيخ ويحافظون عن السنة الشيخ الالباني كان شديدا في مسألة الارسال والقبض بعد الرفع اذا قلت سمع الله لمن حمده هو يرى ان السنة الارسال ويرى ان القبض انك وضعت اليمنى على اليسرة بعدما ترفع ان القبض من البدعة بمكان وهو يبدع أو يقول هذه بدعة بالتصريح ومع ذلك وهو يتبنى الإرسال صلى خلفه الإمام ابن باز والشيخ ابن باز رحمه الله عليه يرى أن السنة الطب للإرسال وهذه انظر سنة وبدعة قال سنة والثاني قال بدعة لكن يتجاذب كل إنسان منهم دليل هم لا يتكلمون بالهوى هم يريدون وجه الله لنا في علاه وكل مجتهد مصيب مصيب الأجل لا مصيب الحق الغرض المقصود صلى الالباني وتعرفون هو من هو على المخالف وهو من هو على من يخالفه ومع ذلك لما صلى خلف الإمام ابن باز كان إذا قال سمع الله لمن حمده قبض وهو يرى أن القبض إيش ومع ذلك قبض قبض استباعا لإمامه عملا بقول إن النبي وسلم إنما جعل الإمام ليسمى به على أن هذه اجتهاد منه واجتهاد من الشيخ ابن باز والحق مع واحد من الاثنين لكن هو في محل الاختضاء فقال الخلاف شر كله كما فعل ابن مسعود مع عثمان قال الخلاف شر كله وتم الصلاة سلامة صلى الإمام تماما كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه إذن لذا علينا قبل أن ندخل في هذه القاعدة أن نبين الخلاف وأنواع الخلاف الخلاف على نوعين أو على قسمين خلاف تنوع وخلاف تضاد الخلاف على نوعين خلاف تنوع وخلاف تضار أما خلاف التنوع ايضا على نوعين او على قسمين خلاف التنوع خلاف الاولويه وخلاف الراجح والمرجوع اضبطوا هذه المعاني حتى نفصلها مع ذلك الخلاف قسمان قسم اول خلاف تنوع قسم ثاني خلاف تضار وخلاف التنوع على نوعين أو قل على قسمين خلاف اولوي وخلاف راجح ومرجوح. أما خلاف التنوع تعريفه الدقيق هو ما كان ينجم عن دليل يعني كل قول من أقوال أهل العلم لهم دليل في هذه المسألة مثلا كاستقبال القبلة واستدبارها حين الغائط والبوت بعض العلماء يقول إطلاق لا يجوز وبعض العلماء يقول نفرق بين البنيان وغير البنيان وكل له دليل كل له دليل وكما ضربنا المثل في مسألة لحم الجذور. الجماهير يرونه أنه لا وضوء من أكل لحم الجذور. والحنابلة يرونه أن الوضوء لازم من أكل لحم الجذور. وكل له دليل يبقى إذن الخلاف الذي هو خلاف التنوع أن كل إنسان معه دليل وهذا الخلاف سنة كونية سنة كونية يعني لا يمكن أن تقطعها بحال من الأحوال ما من أحد يطلع ويقول ألا توحدوا قولكم ألا تتحدون على قول واحد فهذه سنة كونية قال الله تعالى ولا يزالونه مختلف الا من رحم ربه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل يدعو الله لنا في علاه اللهم اهدني لما فيه من الحق أو يحق بإذنك فهو يعلم أن الخلاف موجود الخلاف موجود فهي سنة كونية ولها حكم عظيمة جدا ليس باب التفصيل فيها الآن منها فقط التفاوت بين طلبة العلم الله جل وعلا يفرق بين المختلفين ولا يسوي إلا بين المتماثلين هناك عالم يسر له لو يتعب نفسه ويدغط النظر بالسماع وبالقراءة وبالتأمل ويسير يعني يلفلف في البلاد حتى يسمع المعلومة وتعلم المسألة وآقد جالس على سليره ثم يعلم الناس الفرق بينهما بعيد والله يفاوس بين الناس في هذه المسائل حتى يبين مرتبة الأول من مرتبة الثاني دي حكمة عظيمة جدا يجليها لنا حديث النفس رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه للتفاوض بين الناس الغرض المقصود كنا كونيها الخلاف وهذا الخلاف على قسمين خلاف تنوع وخلاف التضار الخلاف التنوع خلاف أولوي اللي هي الأولوية الاثنين يصح للإنسان أن يعمل بقول العالمين أو بقول الطائفتين لكن طول الطائفة يكون أولى أو أعظم أجراً من طول الطائفة الأخرى نمثل بالمثال التضح المقال وأنتم تقيصوا بعد ذلك الوتر الوتر اختلف العلماء في أي الأوقات أفضل أول الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل أو آخر الليل لأن الأحاديث جذبتها بعض رما قال أول الليل أفضل أوقات الوتر ويستدلون على ذلك بحديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه سلم كما قال هو أبو هريرة أوطاني خليلي بثلاث وذكر من الثلاث أن لا ينام حتى يوتر فقالوا هذا أفضل أوقات الوتر أوطى وصية لأبي هريرة أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الناس يقولون لا ثلث الليل الآخر هو أفضل أوقات الوتر والدلالة على ذلك أنه سلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قد روت أن السلم كان يوتر من أول الليل وقصد الليل وأواخر الليل الغرض المقصود هذا الخلاف ندم بين العلماء بأيهم نأخذه ثم هذا الخلاف أولوي تأخذ بالأول أو تأخذ بالثاني أو تأخذ بالثالث لكذلك لكن التفاوت هنا والتنوع هنا لأن في دليل مع كل عالم أو كل طائفة الخلاف هنا خلاف أولوي أيهم أعظم أيهم أعظم الوقت الأول أو الوسط أو الأخير هذه الجزئية أو القسم الأول من الخلاف يبعا إذا جاءك مثلا وقال لك أن السلام كان يصلي الضحى ثمان ركعات وأنت تقول لا يصلي ركعتين لا صلى أربع ركعات وفي كل قوم وفي كل دليل السلام كان يصلي ركعتين وصلى أربع وانخلاف ثمان ركعات صلى الله عليه السلام بعد فتح مكة هل ده الضحى ولا هو هذه الصلاة الصلاة الفتح على خلاف فقه لسنا بصدده الآن لكن الغرض المقصود أنت تقول الآن هذا الخلاف هو خلاف تنوع وهو أولوي يعني تعمل بكل واحد كيفما شئت لكن هو أعظم في ان ترتب على الراجح من الأدلة كما بينا في الوجه أما النوع الثاني من القسم الأول وهو خلاف التنوع لكن راجح ومرجوح هذا فيه لا لابد وهو أن يكون الحق مع واحد من الاثنين. لان الحق لا يتعدد دعوكم ممن قال بأن يمكن يكون الحق مع كل مفتي أفتى بقوله لا والله هذا خطأ فاحش الحق واحد عند الله لا يتعدد كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك اختلف العلماء كثيرا في مسائل مهمة جدا منها كما بينا الشرب طاهرا اختلف العلماء في الشرب الطاهر اختلفوا في مسألة استقباله واستدبار اختلفوا في الوضوء للحدث الجذور اختلفوا في التسميه كما نبي على الوضوء هل هي واجبه او ليست بواجبه هل هي شرط في صحة الوضوء أم ليست شرط في صحة الوضوء هذه المسألة يكون فيها الحق مع واحد من الاثنين فعلى طالب العلم الأريب الفقيه اللبيب ان يبحث عن الذي يلتزم دائما بالدليل ويطح الدليل ويعرف كيف يستمت حصن الدليل فيلتزم إن كان يعرف كيف يفصل بين القولين فحي هلم به وهذا قد ارتقى مرتبة عالية إن لم يستطع أن يفرق بين القولين فلابد أن يلتزم بالعالم الذي يعلم منه أنه يتحرى دائما السنة ويلتزم بالسنة بل ويطلع كثيرا وهو لا يكف عن الطلب لأن هذا يكون التوفيق عنده أوفر حظا من غيره لذلك النوع الثاني هو نوع خلاف هذا الخلاف وإن كان خلاف تنوع لكن فيه راجح ومرجوح مثلا كالزواج من غير ولي المرأة الكبيرة البك هل تزوج نفسها منها هذا خلاف وهو خلاف معتبر والخلاف المعتبر معناه لازمه الخلاف معتبر لازمه لازمه أن يضرب المرجوح ويضرب الراجح يكافأ الراجح ويضرب حتى يموت لا الخلاف المعتبر لا إنكار فيه إيش اللي فيه تناصح فقط مناظرة وتناصق وانصاحت القصة بين الشافعي وأحمد ويا يستأنس بها في مسألة تكفير ترك الصلاة مسألة تكفير ترك الصلاة هذه أيضا خلاف معتبر وعلم أن علماء الشام يقولون بعدم تكفير ترك الصلاة وعلماء الحجاز يقولون بتكفير ترك الصلاة وهذا الخلاف لا يفسد القضية وخلاف معتبر ولما دخل على الشافعي على احمد انصاحت القصة كما قل وقال له يا أحمد ماذا تقول في رجل لا يصلي قال كيف قال كيف الإسلام قال يقول لا إله إلا الله فقال لأحمد أرأيت إن كان يقول لا إله إلا الله فأخذ أحمد حزاؤه وسار هذا ليس معناه أنه قبل كلام الشافعي لا هو خشية أن يصل النقاش إلى الجدال لكن كانت المسألة أن الشافعي أخذ الجريد وضرب على وجه أحمد بالجريد قال كيف تخالف صح حدث ذلك لا هذا خطف واحد الشافعي يناظر بل يناصح تلميذا له وهو الإمام أحمد والحق مع واحد من الاثنين فالخلاف المعتبر لكل دليل وهذا الخلاف المعتبر فيه المناصحة والمناظرة وليس فيه الإنكار ولا المسبة ولا يفسد الود قضية إذن هذا النوع الثاني بعدما بينا هذين النوعين في القسم الأول لابد أن أشكل على الإخوة مسألة إن اعتقدوا ما أقول أو إن اعترضوا فلنتناقص تعتقدون ما قلته؟ تقولون الخلاف المعتبر؟ ها فيه التناصح وان الحق متعدد خمس علماء افتق خطا الحق تعتقدون أن الحق واحد ما دليلكم فماذا بعد الحق إذا إليكم هذا الاشكال وعليكم الجواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر اصحابه بعد سرية قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريش فقام قوم فقالوا امرنا الرسول الا نصلي الا في بني قريش وقام قوم فقالوا لا والله ان أمر الرسول ليست المسألة في بني قريزه لكن المسألة أن حافظ على ساعة العصر فلا يخرج وقتها فقام أناس فصلوا وأناس تمسكوا بأمر النبي وظهر أمر النبي وصلوا في بني قريزه الشاهد سياتيكم فلما قصوا على سلام القصة أقر الفريقين والطائفتين وهذا دليل واضح ناصع البياض يخالف مع تخطموه أن الحق متعدد فالحق مع الطائفة التي صلت في بني قريضة والحق مع الطائفة التي صلت قبل أن تصل إلى بني قريضة ما رأيكم في هذا الإرادة توافقونه تخالفونه إذن حلوا لنا هذا الإشكال هات لي أحسن الاقرار هنا لبود نحنا ننظر نقول أقر النبي يعني حجاتكم في اقرار النبي لا نوقف مع اقرار النبي اقر النبي على ان الحق متعدد ولا اقر على ان كل طائفة لها اجل هذا هو محل النزاع فإذا اقرار النبي على ايش على اجتهادهم عندهم من الى اجتهد بعضهم واجتهد الاخرون فلم ينكر على اجتهاد هذه الطائفة ولا هذه الطائفة لكن اقرار النبي ليس على ان الحق متعدد بل الحق مع الذين صلوا في بني فريضا هذا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين اجتهدوا بالاستنباط وقالوا أن ظاهر أمر النبي له معنى وحكمة وهو أن يضيع وقت العطر فإن السلام أقرهم على اجتهادهم بالتطبيق النظر في كلامه لكن ما قرر على أن الحق يكون معه إذا إذن إقرار النبي ليس على أن الحق متعدد إقرار النبي على أصل الاجتهاد لأن كل مجتهد مصيب على مصيب الأجد هذا الرأي الصحيح في الرد على هذا الإيران إذا إذن الخلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد وخلاف التنوع الحق فيه واحد وفي المناصحة والمناظرة ولا يفسد للوز قضية الثاني أو الثالثة الثاني هو خلاف التضاد خلاف التضاد هذا لا بد أن يكون فيه الانكار بد أن يكون فيه الشدة وهو الذي لا ينجم عن دلة يعني يكون قول بعض العلماء هذا القول معه دليل من الكتاب ومن السنة والقول الثاني إما تعصباً للمذهب أو تعصباً لشيخ أو تعصب لامام والفاصل في ذلك ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه فالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الثقيم ويمكن أن يقال في مثل هذه المسألة هو الرامي قبل الزوال الرمي قبل الزوال ليس عليه زمة دليل من كتاب ولا من سنة غير أن عطاء قال به فقط أما الأدلة بأسرها تثبت أن السنة هو الرمي بعد الزوال وما أجل الذين أفتوا بهذه المسألة من أين أتوا بالأدلة التي تعدد حتى قولهم في ذلك هم قالوا مقاصد الشريعة حتى لا يموت الناس قلنا والله لو أبتيتم بأنه يجوز الرمي يمتد الرمي إلى الفجر ولا يصب بغروب الشمس لقلنا بذلك يعني المتعجل الذي يريد أن يتعجل لو انتظر إلى غروب الشمس وهو ليثوت التعجيل ورامى بعد غروب الشمس ومشى وليس عليه دم هذا يكون أوفق حظة وايضا يكون أقرب إلى الأدلة وإلى الأثار من هذه الفتوى التي لا دليل عليها انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ويصد كان الإنسان يتحين الدوال حتى يرمي الجمرة وانظروا الى التصعيد الصحيح في هذه المساله رسول الله كما وصفت عائشه لا خير بين أمرين الا اختاره اكمله انا اريد الاكماء ها ما ايسرهما هات اللي بعد احسان ما لم يكن يبقى ان لم يكن اسما اختاره فإن لم يختاره اجيبه ها فإن لم يختاره كان اسما أو كان مخالفا للشارة. بالله عليك ايسر ان الناس تمشي بعد الفجر فترمي وتعجل دون أن تجلس في منها ويحدث القتال اللي بيحدث على الرن أيثر أم ان هو ينتظر بعد زوال الشمس فيرمي ويحدث اتقاطه الأيصر أيهما أيصر أجيبه أيوم أيثر اللي هو بعد الفجر اللي هو قبل الزوال صحيح ولا لا طيب إذا وجب على الرسول أكمله وجب على الرسول أن يختار الايسر هو أوجب على نفسه أن يختار الأيصر المثل. ما أخير بين أمرين وإن كان الآخر أحب إليه إلا اختار الايسر تيسيرا على الأمة لروح الشريعة لمقاصد الشريعة ما جعل عليهم في الدين من حرج وقال لديه السلام يسروا ولا أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة وهو الذي جاء بعلم التيسير وعندنا التيسير أن يرمي قبل الزوال ولا يفعل ذلك وهو يعلم أن بفعله يأتس به الناس والأمة وهو يقول خذوا عني من فلما ترك النسلا الرامي قبل الزوال علمنا أنه ليس من الأيسر إن كان أيسر في أنظاركم فإنه مخالف للشريعة لأن النسلا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسم فعلمنا أن هذا لا يجزئ وهو من الإث بمكان الغرض المقصود هذا خلاف تضاد ولا يمكن القبول بالقول الثاني ولا بد من الرد أو لا بد من إنكاره لأنه مصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وصريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ثم بين والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب خذوا واجب عني مناسككم ثم بين بفعل لأن فعل النبي يبين قول النبي خذوا عني مناسككم ثم بين أن محل النصف الرجل ان يكون بعد الزواج فهذا خلاف تضاد ليس بخلاف تنوع لابد فيه من الانكار يبقى اذا عندنا قسمان خلاف تنوع وخلاف تضاد وبينا هذه الاقسام الان اذا حصرنا الكلام في هذه القاعدة الخروج من الخلاف مستحب في اي الخلاف احسنت في خلاف التنوع وليس في خلاف التضاد يبقى اذا مدارنا مدار الكلام على هذه القاعدة الخروج من الخلاف مستحب على الخلاف الذي هو خلاف أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا منها مثلا يستحب للمر أن يسمي الله قبل أن يتوضى لما؟ لأنه قد نجم الخلاف بين العلماء ولكل دليله الحنابلة يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والجماهير يرون أن التسمية ليست واربه هي مستحبة قلنا سمي لأنك ستوافق وترضي الطرفين ان سميت قال الامام احمد قد اجر وقال الائمه السنة قد اجر لكن ما الفرق بينهما اتفق في الاجل وافترق في شيء واحد في المعنى اتفق في الاجل وافترق في المعنى استسيخزوا معي اقول الآن التسمية نجم الخلافة بين العلماء الجماهير يرون التسمية مستحبة وامالحنبيلا يرون التسمية على الودوء قل تأتي القاعدة من الفقيه الآن يقول لك أنت لما تحير نفسك تسمى لا تسمي لا أخرج من الخلاف قال يا فقيه كيف أخرج من الخلاف قال سمي الله وأنت تتوضى لأن الخروج من الخلاف مستحب يتفق عليك الطرفان أو الفريقان قال كيف يتفق عليه الفريقان قال أما الحنبلة فقالوا لك الأجل وأما الجمهور كنت أنتظر الخلاف في الكلام فوجدته متفق. قال أما الحنابلة فقالوا لك الأجل وأما الجمهور قالوا لك الأجل فاتفق في الأجل واختلف في المعنى فسره. ها تمرين اللي هذا. الحظ مولفتح لكن التفصيل الأكثر اتفق وافترق هات ما عندك وافترق جيد أريد التفصيل أكثر من ذلك أحمد صح حسن. لا فض فوق هذا الذي أريده اتفق بأن كل طائفة قال لك الأجل فالجمهور قالوا لك الأجر والحنابلة قالوا لك الأجر ما بيشفر لك الأجل لك الأجر لكن الفرق في المعنى الأجر الذي يقصده الحنابلة أعظم من الأجر الذي يقصده الجمهور لأن أجر الذي يقصده الحنابلة هو الأجر على إيش على واجب على فرض وأما الأجر الذي يقصده الجمهور على مستحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد عاد سوء الحرب وما تقرب إلي عدي بأحب يعني أحب شيء إلى الله بأحب إلي مما يبا الفرد أحب إلى الله جل في علاه فهو أعظم أجرا في ذلك فالنحية الإنسانية تقول هنا الأجر أجر على الواجب والثاني أجر على المستحب يبا إذن الخروج هنا من الخلاف مستحب نقول سمي الله وأنت تتوضى أيضا من هذه الأمثلة المضمضة والاستنشاة في الغس فإن الخلاف نجم بين العلماء في هذه المسألة نحنا في بوجوب المضمض والاستنشاء عند الاغتسال والجماهير لا يرون ذلك على خلاف بينهم مع الحنابلة فنقول له إذا اغتسلت فمضمض واستنشق قال لماذا؟ قلنا له تخرج من الخلاف لأنك إن لم تفعل ذلك فأنت عند الأحناف لم تغتسل غسلا كاملا يجزئك وعند الجمهور اغتسلت غسلا كاملا يجزئك لكن أقول لك أفضل لك تخرج من الخلاف فالخروج من الخلاف مستحب مضمض والتنشق ثم عمم الجسد بالماء تكون باتفاق عند العلماء بأسرين قد اختشلت غسلا يجزئك وتؤجر عليه أيضا من هذه الأمثلة يستحب دفع المال كليا عند مسائل الاستصلاع يعاملها معاملة السلم وهذا أنا شرحتها كثيرا وما احتاج إلى التفصيل فيها عم ترونها هذا ذلك سيبن نتركها في المعاملات هي معناها مشهورة جدا عند الناس رجل في الأرض لسه بيبدل أساس والشقق إيش على الهوى فهو بيبيع هوى بيبيع الهوى وبيقصة هذا الهوى هذه المسألة فقهية من الجملة لها أن هذا سلم والسلم له شروط أن يكون لأجل معلوم يعني يقول تستلم الشقة مثلا بعد سنة بعد سنتين بوصف للمعلوم يعني كما قال السلام لأجل المعلوم وكيل المعلوم أو وزن معلوم وايضا الشرط الثالث في السلام أن يدفع كل المال مقدما فمن اشترى هذه الشقة مثلا التي على الهواء او في الهواء تقصيدا وقع في هذا الثلاث أما الأحناف فيرون الاستطناع الشيء الغائب اللي الإنسان يرون أنه عقد مستقل يصح فيه أن تعطي مقدم وتقصت وأن تعطي مؤخر يصح فيه ذلك عند الأحيات وعند الجمهور لا يصح إلا بشروط السلم لأنه سلم ناقص الشروط لأن التصيل العام بيع الغائب يجوز أو بيع المعدوم يجوز صح؟ خطأ قال لا تابع ما ليس؟ عندك يبا معدوم المعدوم لا يجوز وهو معدوم يبقى إذن ينزل تحت التأصيل العام في البيوع لا يجوز بيع شيء مش موجود فلما قالوا يجوز من ناحية الرخصة على مسألة السلم لأن في السلم يعطي المال ثم أخذ السلعة الموصوفة له بعد مدة فقال نعامل معاملة السلم بشروطه يدفع المال كليا مقدما ثم بعد ذلك يستلم على نفس الوصف قلنا له هذا خلاف نجم بين الجمهور وبين الأحناس اقول لك ارح نفسك واذا اردت هذه الشقة في هذه البناية فاتفع المال كله مقدما وخذ عليه الدمانات الكثيرة التي تستطيع ان تأخذها عليه وتكون بذلك قد خرجت من الخلاف لان الخروج من الخلاف مستحب ان فعلت ذلك ما لامك الاحناف وان فعلت ذلك ما لامك الجمهور لكن لو اخذت بطلب الاحناف قد لامك الجمهور وقالوا العرض باطل فإذا الخروج من الخلاف مستحب أيضا من هذه الأمثلة هو غسل أن يغسل المرء الثوب إذا أصابه المني وأنا أسألكم لماذا وهل هذا فيه خروج من الخلاف وهل هناك خلاف في مسألة غسل الثوب إذا أصابه المني أقول طبيقا لهذه القائدة الخروج من الخلاف مستحب اتفق مع الفقهاء جميعا كل واحد من الطائفتين سيقول قد فعلت حسنا طيب قلت من هذه او من امثلتها غسل الثوب الذي اصابه المني وهل هناك احد يقول لا تغسله لم الخروج من الخلاف مستحب أين الخلاف ما هو اصل الخلاف أين النزاع نحن قلنا تطبيق القاعده الخروج من الخلاف مستحب انت لا تتعلم لتسمع وتتسلى تتعلم لتطبق العلم احسنت أصل الخلاف هل المني طاهر ام نجس وقد اختلف العلماء فالجميل على طهاره المني والاحناف على نجاتك المني واحنا قلنا إذا قلنا بنجاسة المني فلا يطهر إلا الغش فإذا قلنا اغسل السود تكون قد وفقت الجماهير لأنهم لن يلوموك على الغش يقولون قد فعلت الإيش الأفضل لن يلوموك على ذلك والأحناف يقولون قد اجزاك واتيت بالواجب نفس الأمر مسألة النقاب أن تغطي المرأة وجهها هذا خروج من الخلاف إذا جاءت المرأة فسالت المفتي فقالت يا مفتي هل وجهي عوره أم لا اغطيه ام لا قال انا شامي ولا نعمه اهل الشام كما قال من صلى الله عليه وسلم اذا بس اهل الشام فلا خير فيكم فاهل الشام لهم يعني شأن وعلو صراحة فقال انا شامي اقول النقاب ليس بواجب لكن تكشفي وجهك والافضل أن تغطيه ثم جاءت إلى ديار الحجاز واهل الحجاز فقالوا لا لا يجوز بحل من الأحوال أن يظهر منك طرف طرفت عين ما يجوز أن يظهر الوجه عورة ولا بد من تغطية الوجه قلنا هذا الخلاف خلاف تضار صحيح أبدا والله هذا الخلاف خلاف خلاف تنوع هنا جاء المؤصل الفقيه الذي يطبق القواعد قال اختلف الفقيه الفلاني مع الفقير الفلاني أو المحدث الفلاني مع الفقيه الفلاني وهم جبال للعلم ماذا أفعل حتى أخرج هذه المرأة من الحيرة التي اعترتها؟ أقال أطبق لها قاعدة الخروج من الخلاف مستحب متى نقول الخروج مستحب عندما نرى المرأة حائرة؟ فنقول لا الخروج من الخلاف مستحب. قالت كيف أخرج من الخلاف؟ أخلع الخمار وأكون بالإشر أنش. كيف أخرج من الخلاف؟ قلنا لا الخروج من الخلاف أن تغطي وجهك لأنك لو غطيت وجهك أردأتي أهل الشام كما أردأتي أهل الحجاب لأن أهل الشام كلهم بأسلم يرون أن الحجاب. او النقاب فضيله تغطي وجه الالباني رحمه الله عليه وهو الذي يتبنى كشف الوجه بناته كنا منتقدات ما كانت امراه من قلنا تكشف عن وجهها فهو يعلم ان في ارضتي شام بغطاء وجه وارضتي اهل الحجاز في غطاء وجه والخروج من الخلاف مستحب أيضا من هذه الامثله يستحب القصر في الصلاه خروجا من الخلاف إذا سافر المرء فعليه ان يلتزم بقصر الصلاه لماذا؟ خروجا من الخلاف وأي خلاف بين العلماء في قصر الصلاة ليس اجتنف بين من ومن أنا معك على ما قلت الاحناف يقولون بالوجوب والجماهير يرونه الاستحباب ولست بصدر تفصيل الفقه في هذه المسألة لكن لما جاءك هذا الرجل الحائر عامي نظر فوجد أناس قال أتم صلاتكم فإن قوم سفر ثم في الصلاة الأخرى وجدهم يجتمعون ويصلون قصرا فجاء الرجل في تمام فقالوا له أنت مسافر قال نعم مسافر قالوا له اتق الله اتق الله ولا تصلي تمام هذه الصلاة لا تجزي ثم جاء بعد ذلك لأناس آخرين كانوا على سفر وصلوا تماما فسألهم بعدما قصر الصلاة فقالوا له لم لم تصلي معنا تماما صلينا واجوز فقال احترت بين السريطين قوم قالوا أن أصلي قصرا هذا الواجب وقوم قالوا المستحب أن تصلي قصرا فماذا كن أفعل كنا نخرج من الخلاف وصلي والتزم بالقصر ترضي الطرفين وترضي الفريقين آخر هالأمثلة في ذلك دواج المرأة بولي هذا صراحة خروج من الخلاف وإن كان بعض العلماء يرى أن الخلاف في مسألة تزويد المرأة أو البكر نفسها بولي يرى أن هذا خلاف تضاد والحق والإنصاب لأننا لا نداهن وأننا يعني لا نستطيع على نكون إلا موسفين بإذن الله أن هذا الخلاف خلاف معتبر وهذا الذي طرره نرجد في بداية المجتهد وبيّن أن من قال بأن المرأة زوجته له حظ من النظر قوي جدا لكن الحمد لله أن الأثر يغطي على النظر ويتقدم عليه وأنه لا بد للمرأ أن تتزوج بوري لكن ما زال عن الخلاف نقول فيه هو خلاف معتبر وعلى المر أن يخرج من هذا الخلاف ويستحب له ان يخرج فلا تدوج المراه نفسها الا بوجود الولي قال رسول الله بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الى آخر الحديث ننتقل الى قاعده اخرى او قبل هذه إذن الخروج من الخلاف مستحب لكن هذا الخروج من الخلاف يستحب بشرطين وقيدين أو كل بثلاثة شروط الشرط الأول ألا يأتي هذا الخروج على النصّة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم به ألا يأتي هذا الخروج المستحب النصّة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك رفع اليدين رفع اليدين في الصلاة لها مواضع منها اقوال ثلاثة في أحد يعرف الآن أنتم تصلون خمس صلوات ما في أحد بيصلي أنا أثر تصلون خمس صلوات الحمد لله كيف هي صلاتكم؟ بس أنا أريد أسمع منكم كيف تصلون كيف رفع ايديكم في الصلاة أنتم طلبت علم فالإجابة إن لم تأتي منكم فالحمد لله على البشر فانتهى الموضوع ترفع عند تمرس الأحام عند رفع الرفع منه هذا قول الشيخ أحمد طيب في شيء ثاني نعم حمد. نعم رفع الابين وفي قام من التشاهد هذا أيضا قول الشفائية ازياد عليه نعم. نعم هذا قول ثاني قل لي أنت كيف أتفعل والتجين من التشاهد طيب ليس عند شيء فوق هذا طيب أحتنت أديدكم بقول الرفع في كل خفض ورفع حتى في السجود وأنت سائد الرفع ترفع يدك وهذا الذي يتمنى شيخ الألباني هذه أقوى الأربع صحيح؟ في هذه المساله نحن نقول الاحناف يرون انه لا رفع إلا في تكبيره الاحرام لو قل نخرج من الخلاف كيف تخرج من الخلاف تفعل ما قاله من الأحناف. لا الاحناف فاذا فعلت قد اسقطت سنه وهي سنه الرفع مع كل تكبير مع كل حظ ورفع فلا صح أن نقول الخروج خاف مستحب هنا فلا نراعي الخلاف مع الأحناف في هذه المسألة حتى لا نسقط رفع اليدين في كل تكبيرة أو نقول رفع اليدين في التكبير وفي الركوع وفي الرفع وأيضا في الرفع من الركعتين أيضا إذا أقراضك رجل قربا وهذا الرجل كان محبا تقيا ورعا يعمل دائما بتفريج الكروبات نعم الرجل الله جل في علاه صدره ليكون مستاحا للخير مغلاقا للشر فاقرضك قرضا فانت من حبك في الله له ورايت انه رجلا سخيا كريما جوادا ما يترك احدا له حاجه الا وسد حاجته بالقرض فقلت اكافئه فاعطيه بدل القرض المئة مئة وعشره او الألف ألف ومائه فزدت له على القرض فهل لك ذلك ام لا نقول نجم الخلاف بين العلماء لذلك لو قلنا الخروج من الخلاف مستحب ان تعطيه الألف وبين اولا الخلاف الجماهير يرون بجواز أن تعطيه والمالكية يرون بأن تعطيه وصل لا كمل لا كمل فمين يعني وصل لا كمل اخذت مثلاً أخذت منه طعام لبن مثلاً هذا اللبن استهلكته ولا أنت بتتبرك به استهلكته فأنت هترد مثله عندما يحل الأجل تفتح بطنك وتخرج اللبن وتعطيه إياه وتقول شكرت لك ما أعطيه ثاني صحيح لابد تعطي المس لا مش هيصح ما ينفع ترد هو ترد هو فان لم تستطع سترد المثل. هنا هنا المثل في الوصف إذا كان اللبن طعمه فيه شيء فأنت تذهب إلى ادغال البلاد حتى تأتيه بايش بلبن هو ألذ ما يكون يعني أحسن طعما من اللبن الأول يبقى هذا زيادة في الوصف كما قال الإمام مالك والجماهير قالوا زيادة في الوصف في الكم أو الكيف يجوز لأنه السلام اقترض بعيرا واعطى بعيرا إيش طيارا رضاعيا أعثر عيرا أفضل منه وبعض العلماء قالوا لا يدود أن تعطي زيادة لماذا؟ قال أن هذه ذريعة للربا قلنا هنا لو قلنا الخروج من الخلاف مستحب سنسقط صنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا ويحب الكرم والله كريم ويحب الكرم ويعلم الأمة الكرم كل إنسان اقترض قردا له أن يعطي هذا القرد وفوق القرد يعطي هدية بشرط وطيب حتى لا نسخ حساب السنة بشرط وقائده هو أن لا يكون في اتفاق مسبق حتى لا يكون قرض لجرى نفع أو يكون من علمه أن هذا الرجل الذي يعطيه القرض يحتال لأنه يعلم أن المقترب رجلا كريما يؤتي فرق القرض زيادة فإن كان حيل على ربا فنسقطه وإن كان شرط مسبق أيضا نسقطه وإن كان الأمر متبادل الرجل يقرض ويأخذ القرض بعد ذلك في الأجل نقول له هذه سنة والخروج من الخلاف غير مستحب هنا أقم هذه السنة ولا في الصطرة وأعطي زيادة إن تأكدت أن الرجل لا تشعر بنفسه إلى هذه الزيادة لبقى هذا الشرط الأول الشرط الثاني عدم مخالفة الإجماع عدم مخالفة الإجماع يعني ما يكونش الخروج من الخلاف بأنك أرضي كل الأطراف بأنك أنت تخرط الإجماع في هذا الثال كما أو نقل عن ابن سراج أنه أخذ بالأقوال الثلاثة في مسألة مسح الأذن يعني علماء قالوا مسح الأذن الأذن من الوجه فعندما يغسل وجهه يغسل الأذن مع الوجه بهذا الصور وعلماء أخر قالوا الأذن من الرأس للحديث المذنان من الرأس على الخلافي صحته فكان بعدما مسح رأسه ومسح أذن ثم قال بعض العلماء الأذن عضو مستقل فترك بعدما انتهى من وضوء غسل أذنه ها؟ غسلا مستقلا على أنه عضو مستقل يرضي الأطراف كلها يبقى مسح الرأس كم مرة أو مسح الأذن كم مرة غسل الأذن كم مرة ثلاثة وهذا خلاف الإجماع إجماع أهل العلم أو اتفاق أهل العلم على أن الأذن من الرأس يعني أنها تمسح كما يمسح الرأس وهي مرة واحدة ولا تمسح ثلاث مرات. فهذا خلاف هذا الخروج من الخلاف ليس مستحب لأنه يخرق الإجماع أيضا في مسألة ذهب المحلة إذا قلنا أن نقال بها بعض المشايخ الفضلاء على أنه يحرم نقول هذا سيخرم اتفاق علماء الأمة فلا يعمل ذهب الخلاف ولا نحرم على المرأة او نقول لا اخرجي من الخلاف فلا تبتدي الزهب المحلح اذا هذه القاعدة الاخيرة في مسألة سد الزرايع لنتقل الى باب اخر قراءة الفاتحة خلف الامام مم. لما يحرمون هذا خرش من الخلاف هو مستحب ايضا ليش لان قراءة الفاتحة خلف الامام على اقوال ثلاثة قوم لا يفرق بين الجهرية والسرية وقوم يفرق بين والسرية. والسريه القول الذي لا يفرق ما بين الجهريه والسريه فالفاسمات ينقسم إلى قسمين قسم يقول بالوجوب وهؤلاء من الشافعيه والحنابلة وقسم يقول بعدم الوجوب عدم وجوب القراءه يعني وهؤلاء هم الاخناف والقسم الوسط التفصيل هم المالكيه فهمتم حاجة؟ طب اجيبها لكم بطريقه ثانيه الشافعيه والحنابلة يقولون بوجوب قراءه الفاتحه خلف الامام ولو كان يقرأ ما يقرأ من القرآن في الجهرية وفي السريه الأحناف قالوا في السرية وفي الجهرية لو لم يقرأ رات الصعيح ليس واجبا من علي أن يقرأ واهل المؤمر قالوا نفرق بين الجهر وبين السري هذا الخلاف خروج منه مستحب وكيف الخروج من هذا الخلاف أن تقرأ في السر وفي الجهر لو قرأت لمك الاحناف السري ولو قرأت في الجهر لامك على apparatus لم تنصد فنقول حتى لا علومك الملكية وهو يقرأ في سكتاته الإقرأ فتكون بهذه قد خرجت من الخلاف لكن إذا قلنا وهذا خلاف خلاف إيش خلاف معتبر هو خلاف نوعه تنوع فيه فيه المناظرة لأنه خلاف فيه راجح ومردود طيب ننتقل إلى الباب الثاني وهو أحكام التابع والمسبوع أحكام التابع والمسبوع التابع هو بمثابة الفرع والمسبوع هو الأصل فالفرع حكمه حكم الأصل لا يمكن أن ينفك عنه فالتابع حكمه حكم المتبوع ترى الإمام والمأموم فالمأموم حكمه حكم الإمام لو سهل الإمام فإن المأموم لا بد أن يسجد لسهو الإمام مع سجود الإمام إنما جعل الإمام لمسمى به الإمام متبوع يصلي بالناس الظهر بعدما صلى الأربع ركعات قام سهيا إلى الخامس. قام الناس وجلوا المسائل بطيا مختلفة. قام الناس وجلسوا فتذكروا أنهم قد والامام والإمام تجه، فيسجد الإمام وبعض الفقهاء جلسوا ما قاموا إلى الخامس. لكنهم قالوا نحن تبع لهذا الإمام. إذا سلم من غير أن يسجد لا نسجد. وإن سجد نسجد معه. فسجد الإمام فهم لابد أن يسجدوا لأن التابع حكم حكم المسموح. وهذه القاعدة يمكن ان استدل لها من قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء كيف ذلك بعض العلماء يستنبت هذه القاعدة من هذا الدليل العظيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وفهم التابع حكمه حكم المجنوع الدليل على هذه القاعدة يستدل لهذه القاعدة بقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طبعا يا اذا طلقت من النساء اكملوا فطلقهن اذا كان الخطاب للسلام اذا طلقت فطلق ليش في العده ها لي. خطاب للرسول وهو المتبوع والامه تعتبر تابعه للمتبوع جاء الخطاب اولا للمتبوع ثم عمم على التابع يدل على أن التابع حكمه حكم وحكم. التابع هو الرسول والمتبوع هو الامه فخطا خطأ ايوه صحيح والله كده يبقى إذن التابع هو الو أحتنتم والمتبع قال الله للمتبوع للإمام يا أيها النبي خطاب له خاص ثم بين الأمة التي تتبع حكمكم حكمه بالتصريح فقال يا أيها النبي إذا صلصتم يعني جميعا فأنت حكمكم حكم إمامكم حكمكم حكم الإمام المتبع وهذا دليل على هذه القاعدة إذا نتابع حكمه حكم حفظ. المتبوع. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدا تفيدنا رجل عنده بقرة واليوم يوم البقر. فصبر عليه رجل عنده بقرة وهي حامل. فجاءه الأبيات وكان رجلا كريما يريد أن يكرم أبياته. وهذا الكرم عنده يقول تسي بأبي الأنبياء وهو موسى عليه السلام. خط إبراهيم عليه السلام أبو الضباط. فقال أنا أأتي بإبراهيم عليه السلام واتبع ملة إبراهيم عليه فأخذ البقرة وكانت حاملة فأخذ البقرة وأراد أن يذبح البقرة فذبح البقرة فخرج الجنين كأنه متكاملا فلما خرج الجنين وقف الرجل فقال ماذا نفعل أن نقدم الجنين للناس يأكلوه أم نلطيه أم نذبحه ماذا نفعل فسأل طلبة العلم الذين اعلمون بأن التابع حكمه حفظ طيب من المتبوع هنا البقرة الكبيرة هي المتبوع صح ومن التابع الجنين البقرة الصغيرة اللي هي في باطن البقرة الكبيرة صحيح ولا لا اذا فأتي القاعدة التابع حكمه حفظ المتبوع يبقى زكاة هذه البقرة الصغيرة وين بزكاة الأم لأنها المتبوعة يبقى زكاة الجنين هي زكاة الأم وهذا بالنص الذي بيان أولا من السلم أن نتابع حكمه في حكم فقال السلف زكاة الجنين زكاة أمه يبقى إذن قدم البقره وقدم الحمل كيف ما شئ يأكلون هنيئا مريئا فزكاة الجنين زكاة الأم إلا إذا خرج حيا بعدما ذبح أمه وشق وبقر البط الجنين يقفز وخرج الى المزارع يأكل. فقال له الفقير هذا ذكاته ذكات الام. لو استطعت ان تمسكه فكله حيا. صح? خطأ اخطأ عرف القاعدة وما عارف كيف يطبقها. قلنا له لا. اذا خرج فقد انفصل. ولما انفصل ها ما اصبح تابعا فعليك ان تذكي مستقلا أيضا ايضا من هذه الصور لهذه القاعدة رجل ذهب يشتري مله اليوم يوم. ذهب يشتري بقره فلما ذهب يشتري البقره راح النظر في البقر فوجد بقره مليئه سمينه قال اريد هذه البقره قال هذه البقره حامل قال الحمد لله اشتريها بكم قال بألف قال اشتريتها فقال الرجل متى تاخذها قال بعد اسبوع فاتيك و الثمن او اعطيك الثمن واخذ منك البقره اشتريت هذه البقره إذا البيع مفتوح صح. صح البيع ايش مفتوخ, مفتوخ؟ العقد هنا صحيح والبيع قد تم والبقرة اصبحت ملك هذه في حوزة البائع يا إخوة يا فاضل البقرة الان في حوزة البائع طب مرة ثانية مرة ثانية جاء محمد يشتري من زيد بقرة فوجد بقرة حاملا اعجبته قال بكم قال بقل قال اشتريت قال لك هذا، قال بعد اسبوع سأخذها منك وانأطيك الثمن أطعيمها طعاما جيدا فقال على الرحب والسعب الآن العقل والبيع والبقرة أصبحت ملك ما أعطاه ثمن ما قمض السلعة ها نعم تم البيع تنف فالبقرة أصبحت ملك المشتري جاء بعد أسبوع المشتري متهللا أعطيني البقرة فوجد البقرة تسير وبجانبها الصغير فقال هذه لي فقال البيع لا والله أطعمتها طعاما جيدة وسهلت عليها فولدت عندي فأنا مالك لها وملكك لم يتم عليها فهذه البقرة الصغيرة لي وليست لك فقالت سنازع قبل نجم ودائما دأب الصالحين عندما ينجوا من اللي بينهم ماذا يفعلون يضرب بعضهم بعضا يضربون لقاء صح لا هذا ليس فعل الصالحين هذا فعل الفاسقين فعل الصالحين عندما ينجوا الخلاف يرجعون ويكونون تحاكم إلى إلى ربنا وإلى سنة نبينا فتحاكموا إلى الفقهاء فقال طالب العلم الفقيه المدقق قال كيف التنازع ما هو التنازع لما تنازعتم قال المشتري اشتريت البقرة وكانت حاملا وطرقتها عنده أمانة وبعد أسبوع أتيته بالثمن لأخذ بقرة ولدت البقرة يريد أن يأخذ البحث صغير. قال له الرجل لا والله إنها من حق المشتري قال اعطي دليلا من النظر قال هذا الدليل يكفيك إن كنت صادقا تريد الحص أتابع حكمه حق أي البقرة تابعة لأمها وقد اشتراءها وهي في بطنها فلما ولدت البقرة أصبح الحكم كما هو أنها تابعة فله البقرة وله الصغير مفهوم؟ طيب إذا هذه بعض الصور وهناك صور أخرى منها أيضا الرهن إذا أراد رجل أن يفترض قره فذهب إلى رجل جوال كريم فيعطيه القرض لكن هذا الرجل يتحرك يخشى على مالي ولا نلومه على ذلك قالت أخرضك لا تريد لكن أريد رهما يحفظ لي مالي ولا ملامة عليه ولا مشاحة صحيح ولا لا ها فرهان مقبوضة فقال الرجل أريد رهما قال نعم اعطيني الألف وسأرهن عندك بقرة واليوم يوم <تصفيق> هذا المتصور في هذا يكون قريب المثل للإخوة فرهن عنده بقرته وهذه البقرة كانت حاملة فأخذ الرجل البقرة عنده يطعمها ويسقيها ويشرب من لبنها يجيب فمن المقترب أعطى البقرة رهنة والمقرد أخذ البقرة رهنة أطعمها وسقاها واشتهى لبنها فحلبها وشربها يجيب ها ها ليش أحسن في, الغل في الغرب في خلاص الخراج بالضمان كمشاتي الخواعد فشرباه لكنه بعدما أعتنى بها ولدت فسمع ذلك المقترب فقال أأتني بالنساج، أنتجت البقرة أريد أن أبيع هذا النساج حتى أسد لك دينك فماذا يقول المقرض؟ ماذا يقول المقرض الذي في يدي الرهن ماذا يقول إيش يقول؟ الآن المقرض يقول أعطني البقرة حقي ملكي أريد أبيعها حتى أسد لك دينك قال المقرض لا والله لا أعطيك إياه لا تعطيه إياه يا رجل تجح حقه قال لا لا والله هي حقه لكن لا أعطي إياه قلنا لمن قال اتابع تابع ثم فإن ما معنى تابع تابع فأردنا أن نطلب العلم تفسر لنا ما معنى تابع تابع عند بالمقرض ما معنى تابع تابع علموني علمكم الله التابع حفظه جيدا لي. الرجل أخذ بقرة سمة سمة بقرة سمة جمل <تصفيق> هي تسمى بقره لكن تسمى في مسالتنا رهنا صحيح ولا لا طيب البقره كانت حاملا فولد انتجت فالنتاج هذا يسمى احسن يسمى ايش رهنا لانه تابع للبقره فكان المقرض فقيها قال لا التابع تابع لانها كانت تابعه لامها عندما كانت رهنا فاصبحت الآن ايش من الرهن لا اعطيك اياها حتى تسد لي ديني وتفك الرهن بذلك إذا إذا أحكام التابع تابع هذه القاعدة القاعدة الثانية يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأرض القاعدة الثانية يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المفروض بمعنى ممكن تتسامح في حف التحريم أو الحظر أو التشدد في التابع لكن لا يمكن أن تتسامح مع الأرض يعني إن فعلت فعلة أو فعلة أو فعلت أمر هذا الأمر يعني لا يجوز شرعا ففي الابتداء يحرم عليك فعله ولو كان تابعاً تحت يمكن أن يتسامح لك فيه هذا معنى قول العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل طبعاً هذا له أمثلة كثيرة جداً سنوضحها يعني بتيثير إن شاء الله رجل رأى بناية وكانت جميلة جداً بالنسبة له فأحبها وأراد أن يهبها لزوجته فاشتراها من الرجل البائع اللي هو صاحب البناية قال اشتريت هذه البلايه قال بكم قال بكم فاعطاه فاشتراها فلما اشتراها جاءه طالب العلم فقال لو اشتريته قال نعم اشتريته قال عقدت البيعة قال نعم عقدت البيع قال بيعك مفسوق وعقدك باطن فقال أنت أهل علم كيف ذلك قال وقعت في الغرر وقعت في الجهالة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال ما الجهاله وما الغرر قال أين اساسات البيع أرأيت أساسات البيت كانت على اعمده كانت السملة مطبوبة صبا صحيحا قال ما رأيت أساسات البيت قال إذن قد وقعت في إيش في الجهالة وهذا كلام صحيح فقام الرجل حائرا بعدما اشترى البيت واراد أن يهبه للمرأة قال سيرب البيت ولن أهب للمرأة هذا البيت وتحصره حتى منحه الله فرصة أخيرة بأن طالب العلم الممكن فقال له ماذا قال لك هذا الطالب قال, قال لي البيع مفتوح، لأن العقد على غرر وعلى جهالة ونهى النفس عن الغرر قال ما الجهالة قال أتاس البيت قال لا والله أتاس البيت لا تراه حتى تهدم البيت وهدم البيت يجوز. ترى كل الناس يهدم البيت أعوذ بالله ما مع البيت لو فعل ذلك فقال لا يمكن أن يرى إلا بهدم البيت وهذا الأمر تابع هذا الأساس تابع للبناء الشكلية الأصلية فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل لك أن تشتري ذلك هذه صورة توضح لك ما معنى يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل أوضح منها صورة رجل بيحب السيارة المرسيدة فجاء في المعرض فاهتبل الفرصة نظر كان معه المال دخل فوجد السيارة عجبته جدا فدخل وكان معه إدمه البار به وكان دائما يأخذ ابنه ومعه مقص عندما يرى السيارات فأدخل ابنه للسيارة فإلى الكرسي في المرسيدس وإيش وفتح يقص جلد الكرسي فقام الرجل أراد أن يفتل الولد ويفتل أباه فقال لما إني أشتري شراء يوافق الشر إن النبي نهى عن بيع الغرر وجهالة حش الكرسي غرر بد أن أراه فإحتران أمزد كل سيارة حتى يمزقوه إربا فقال أنا امزق هذا الكرسي حتى أرى حشو السيارة فلا يكون هناك سمت غار في شراء السيارة فقال له الرجل وكان فقيها يا جاهل جهلا إيش مركبا لو أنصب الناس كنت اركبه فجاهلي جاهل المبسيطة جاهل راكبي جاهل مركبه قال يا جاهل جهلا إن هذا تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل يغتفر في السابع ما لا يغتفر في الاصل ايضا الجبه او الجاكت او السويتر على ما تسمينه له حشب هذا الحشب انت لا تراه صحيح ولا لا فانت شريته عليش على جهاله ومع ذلك نقول يغتفر في السابع ما لا يغتفر في الاصل والمسألة الاخيرة في هذا الباب وهي مسألة عظيمة جدا ممكن نقول ان العلماء اخذوا أو استنبت هذه القاعدة من هذه المسألة وهي إذا بيت المسلمون الكفار فقتلهم شرط شلة فقتلوا النساء والأطفال وقتلوا الشيوخ الرفقاء والمقول الشيوخ الذين في الصومة قتلوا كل أحد فقام الفقيه فقال استغفر الله قد أقتتم قتلتم النساء والأطفال وقد ناهن سلم عن ذلك قتلتم الشيوخ ولم يحاربوا وقد ناهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقام المسلم فقال له منه فقال له المسألة تعرفون أن انصاله معه عن قتل النساء والاطفال حتى ولو كان ضد الكفار تعرفون ذلك هذا قتل النساء والاطفال فقال له وقعت في الحرام فقال له الفقيه لا اكمله لا يغتفر في السابع ما لا يغتفر قال من السابع اجبتم وخلطتم النساء والاطفال والشيوخ من المذبوح المحاربين من إيش المحاربون من اهل الكفر طيب وعندنا دليل يضبط لنا هذه المسألة عندما مر الإنسلام على امرأة فقدمها مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتل النساء لكن جاءوه مرة فقالوا يا رسول الله مبيت القوم وفيهم النساء والأطفال فقال لهم الإنسلام يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل فأصبح حديثا صريحا صحيحا في هذه المسألة لكن ما قال ذلك أنا أترجع قال الإنسلام هم منهم حكمهم قتلهم لهؤلاء النساء أو الاصلاء يغتفن لانهم ايش قتلهم ما كان اصالة منكم يعني ما ذهبتم الانبيوت واخرجتم النساء وقتلتم النساء ما ذهبتم الى الصوامع واخذتم الشيوخ وأخذتم وقتلتمهم انتم بقتلكم الكفار كانوا معهم فقتلوا معهم فيغتفر في التابع ما لا في الاصل والله المستعان على ما تغتفوه فهمتم انا اقول لكم مسألة اخرى كانت مسألة لشكل سامسانية الكفار أخذ المسلمين وجعلوهم إيش؟ أيوا تترسوا, تترسوا بالمسلمين والآن الحرب دروس بين أهل الإسلام وأهل الكفر أهل الإسلام على شافع نصر بإذن الله. وأهل الكفر أرادوا أن يوقفوا دحف المسلمين. فتترسوا بالمسلمين فماذا يفعلون؟ فسألوا شيخ الإسلام. طيب. فسألوا شيخ الإسلام. وكان شيخ الإسلام هو من هو بحر لا سهل له في العلوم. فكان يطبق هذه القاعدة يغطفر بالتابع من يغتفر في الأصل يجوز للإنسان أنا أتكلم كلام معكوس وأنتم البطور يجوز للإنسان أن يقتل المسلم ولا يجوز له أن يقتلوا إن كان مع الكافر صح عكس كلام معكوس لا يجوز ابتداء أصالة أن يقتل المسلم المسلم قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطا لا يجوز أصالة لكن ممكن إذا كان المسلم مع بعض الكفار الذين يعملون يعني القتل في المسلمين وقتلهم في ياتي به النصر للمسلمين لكن معهم مسلم نقول المسلم هنا يغطفر في التابع ما لا يغطفر في الاصل لكن أن تقتلهم وإن قتلت المسلم معهم حتى تأتي بالنصر لان نقدم فضل الجماعة ونقدم مصحة الجماعة على مصحة الفرد، فلذلك طبق شيخ الاسلام هذه القاعدة يغطفر في التابع ما لا يغطفر في الاصل قال اقتنوهم ارموهم بالنبال ارموهم بالمنجليف ولو قتلتم المسلمين فعليكم ادية ويفتح الله عليكم ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل اخر شيء في صورة لهذه القائدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل الوقت العلماء قالوا الوقت لا يصح الا في غير المنقول يعني في ارض في بناية هذا الذي يكون وقصا اما المنقول اللي هو بيستهلك كالاساس فالفرش هذا لا يصح أن يكون وقفا العلماء قالوا إذا وقف رجل دارا له قال هذه الدار جميعها لطلبة العلم فنحن نقول الآن أصبحت الدار وقف لطلبة العلم الدار فيها اثاث وفيها فرش والاصل أن الاثاث والفرش لا تصح أن تكون وقفا ولكن هنا صحت أن تكون وقفا من باب يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل فهمتم؟ صحيح القاعدة الأخيرة ولا أزيد عليكم القاعدة الأخيرة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستداء الاستدامة أقوى من الاستداء أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر الاستداء القاعدة الأخيرة الاستدامة أقوى من الاستداء أي الحف في الاستدامة يكون أو يصح ولا يصح في الاستداء ولا صح في الاستداء وهذا مصدقة من حديث عائشة رضي الله عنه رضا قالت صيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولا ولإحرامه فكان السلام قبل أن يحرم ارتدى الرداء طيب أطفع قالت كنت أرى وبين تصيد في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحل لكل محرم أن يتطيب في ثيابه وفي جسده خطأ لا يدوث حال من الأحوال أن يتطيب المحرم فاتفقون على ذلك ما الدليل طالب العلم لا يمسك عن الدليل ما الدليل ما الدليل على أن المحرم لا يرز أن يتطيب لا يفوت الحديث الذي وقع رجل وقصته ناقته ومات فقال الله سلم كفنوه ثم قال إيش ها في رواية قال أنا تخمر وجه وهذه رواية مختلف فيها لكن الصحيح أنه قال لا يتمسوه إيش طيباً وحديث ابن عمر ظاهر جداً ولا لا يرتدي في يبن في إيمستها ورث أو زعفران. فهذه دلالة واضحة جداً عن المحرم لا يرز أن يتطيب هنا تطيب الله قبل أن يحرم فلما احرم وقال لبيك اللهم بعمره وجد الصيب في مفرق راس السلم هل يجب عليه ان ياكل الصيد لا لماذا لانه يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء الابتداء لا يجوز ان يتغير لكن لو تصيد قبل يحرم ودانا الصيب معه لا نلزمه بالغسل لماذا لانه يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء فهمتم فهمتم ولا لا طيب الصوره الثانيه أو المسألة الثانية رجل طلق امرأة أتعبته كثيرا وكانت امرأة فرصارة فتقول ائتني وائتني ائتني وائتني وأماتت فقال اراحني الله منك أنت طالب فطلقها وهو على مشارف عمره فأحرم فقال الحمد لله يعني نزعت عن كاهلي هذا البيت الثقيل والحمد لله اني اعتمر خاليا فالرجل قال لبيت اللهم عمره وذهب يطوف وهو يطوف تذكر الأيام الخوالي وحبه لها والأولاد فحن لها فقال ماذا أفعل طلقتها وأنا محرم لا يجوز لي أن ها أنه راجع لما لأن سلمناها نهى أن ينكح أو ينكح صحيح المحرم نهى فنقول له لا أخطأت الرمية لأنها رجعية هي امرأتك اصلا أنت طلقتها فيجوز لك أن تراجعها وأنت محرم ولا يجوز لك أن تبتدئ نكاحا لما؟ لأن هذه استدامة كيف في استدامة؟ العقد قد عقد أصالح هو متزوجها فلما طلقها هي امرأة في الرجعية وبقولة احق حق برد إنها فقلنا له أنت في استدامة ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدام يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدام أيضا من صور هذه المسألة المهمة جدا الوكيل البيع رجل معه مال لرجل آخر فذهب فاشترى له بعيرا وباع البعير فربح فرجع فأعطاه المال الأصل في هذا التصرف أنه لا يجوز ان لنتصرف في مال الغير بغير إذن الغير لكن نحن نقول هنا إذا أخذ المال وباع واشترى فهذه تعتبر البيع الفضولي أو نقول هو تفضل بهذا الفعل فإن أجاده الرجل نقول هذا الجواز يتنب لاثر ولقاعدة أما الاثر فهو حديث عروه البارقي أخذ المال من النبي واشترى قال اشتري به شاتل. به شاتل فاشترى شاتل ثم بعها ثم اشترى شاتل وربح درهمة ففعل أفعال لم يقدر له فيها النبي لكن لما علم النبي رضي فقلنا هذا الرضا يدل على أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش في الاصل هو الاصل كان النبي وكله فقط بإيش بشراء شاتل فقط فهو أدام الفعل اشترى الشات وباعها ثم اشترى شات أخرى فهذه استدامة لأنه مع الأصل فنقول يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء مفهوم ولا لا هذه آخر القواعد نفس الله جدنا في أن يعلمنا ما ينفعنا وإنفعنا المعلمنا نصيحتي هذه تسمع ولا يتسلى بها تسمع ثم تسير كالمجنون في الشارع تفكر في صور المسائل وعليك بالبقر او احل ذهنك الى الغلم تطور هذه المسائل حتى تستطيع ان تطبق هذه الفوائد